كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أَفَعَيْرَدِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا